خطرت لي مناجاة في خلوة فقلت إلهي سيدي، لقد حيرتني أفعالك فتركتني لا أدري أين أنا سيدي تهيأ إبليس لتعليم الملائكة وتقدم بالعبادة الزائدة عليهم ويرى أصله شريفا لكونه من نار فيطرد وتصلط اللعنة عليه أبدا وتتقدم الملائكة بكثرة العبادة فيؤمر بالذل لمتحدد ويحرس ملك داود بألوف فتسور الفتنة عليه المحراب ويحوج موسى لطلب نار فيقع التكليم وما جال قط في خاطره وعزتك لقد عرفت أن الكل من تقديرك وتدبيرك فما أعتمد على عمل ولا أتجاسر على مساكنة أمل فقدم لي على الخوف وأخرى على الرجاء كيف لا أكون قلقا وبين آدم في مرتبت أسجدوا قيل له اهبطوا منها أبو طالب مع القرب مخذول وسلمان مع البعد مقبول برصيصا مع التعبد مفتون وبالعام مع العلم مطرود وأقلق من لا يدري ما له عندك ولا يعلم بماذا جرى قدرك عليه ولا له اطلاع على علمك فيه وقلبه كريشة في أرض صفصف في ريح قدر آصف كلما عزم على الاستقامة في الجادة زلق، كلما عول على رفع بنيان العزم هدم، وها هو قد أشرف على شفاجر في الخاتمة، لا يدري بماذا يختم له، ولا ماذا يقضى عليه، أي عيش يطيب مع هذه المخاوف، وأي جزع ينفع، فانا لله وإنا إليه راجعون،